في كتاب الحج وهذا هو الدرس التاسع والعشرون من سلسلة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكان رحمه الله تعالى وننتهي اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب الحج وذلك بالفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب قال الإمام الشوكان رحمه الله ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منا فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفادة وهو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فصل والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاء وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب له إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر وهي مشروعة في جميع السنة طيب وإن بدأ هذا الفصل طويلا بعض الشيء فالحق أنه موازن للفصول السابقة أو للدروس السابقة في باب الحج ذلك أنه طويل باعتبار تفصيله لمناسك الحج انطلاقا من اليوم الأول وهو يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة قال رحمه الله تعالى ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة فإن الحاج يتوجه إلى منن وفيها يهل بالحج ويمكث بها يصلي فيها الظهر والعصر وهو قوله الظهر والعصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر يعني يبقى فيها يمكث في منى اليوم كاملا حتى فجر يوم التاسع من ذي الحجة ويمكث بعد ذلك قليلا حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وهذا كله ثابت من حديث الرسول من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم يأتي عرفة ملبيا مكبرا يعني بالتلبية والتكبير ودليله هو حديث أنس في الصحيحين أن الصحابة كان منهم الملبي ومنهم المكبر فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسألة التلبية والتكبير هذه قال جابر رضي الله عنه في حديثه هذا فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف عند المشعر الحرام وهو مكان بالمزدلفة وكانت سائر العرب تقف في عرفة أو في يعني الجبل وال الموضع المسمى بعرفة فكان يقع بينهم الجدال والنقاش حول هذه المسألة وكانوا يتأولون في هذا فيقولون نحن أهل الحرم وأهل الحرم لا يعني نقف في مكان الحرم ولا نخرج إلى مكان آخر لأن المزدلفة من الحرم وأما وأما عرفة فليست كذلك فهي من الحل فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن يفيضوا إلى عرفة حيث قال الله عز ما ثم من حيث أفاض الناس بمعنى أفيضوا من حيث أفاض سائر العرب غير قريش فلذلك كانت قريش تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يقف في مزدلفة فجاوزها حتى أتى عرفة فوقف هناك وجد قبة قد ضربت له بنمره وهذه الأسماء كلها موجودة الآن فنزل بها ثم بقي كذلك حتى إذا زاغت الشمس يعني زوال الشمس أتى بطن الوادي وهذا هو وادي عرنة هو موجود كذلك قريب من عرفات وليس من عرفات ثم هناك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة التي أقر فيها قواعد الإسلام ووضع فيها أشياء من الجاهلية وغير ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده بعده إن اعتصمتم به كتاب الله كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت لأمتك فقال بإصبعه السباب يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم مشهد اللهم مشهد لذلك يستحب أيضا لمن يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب في هذا الموقف خطبة من هذا النوع يذكر فيها بأهم قواعد الإسلام وهنا قد خطب خطبة واحدة لا خطبتين يقعد بينهما كما قال البعض ثم بعد ذلك قام فصل الظهر وبعد صلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وصلاهما بأذان واحد وإقامتين فهذا هو الذي يستفاد منه أن الذي يسافر يصلي يجمع بين الصلاتين فإنه يجمع بأذان الواحد وبإقامتين ثم بعد ذلك على الحاج أن يأتي الموقف والموقف هو مكان عام ليس فيه الجبل جبل الرحمة هذا الذي هو من عرفات ولكن كل عرفاء موقف فلا يستحب الصعود إلى جبل الرحمة بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يصعد إلى جبل الرحمة وإنما وقف في مكان فوق الصخارات وهي مكان في أسفل الجبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف هناك وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهذا من التيسير الذي كانت كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ثم في هذا الموقف يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما يشاء من الأدعية وله كذلك أن يلبي كما ثبت في بعض الأحاديث وكما صححه بعض أهل الآيب. طيب، ويبقى هكذا واقفا بالموقف حتى تغرب الشمس وتذهب صفرة الشمس القرص لا يعود يظهر حتى يختفي القرص ثم بعد ذلك ننتقل إلى منسك آخر قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع من عرفة وفي رواية أخرى أفاض من عرفة وعليه السكينة لذلك قال بعض أهل العلم منهم النووي وغيره من السنة أن تكون هذه الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة بالسكينة بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صحابته فكان يقول لهم عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة ويكون أيضا حال هذه الإفاضة من عرف إلى المزدلفة يكون كذلك ملبيا لا يقطع تلبيته ولن تنقطع التلبية إلا فيما سيأتي بعد ثم إذا أتى المزدلفة فإنه يصلي بهما بها المغرب والعشاء كذلك بأذان واحد وبإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا من النوافل ثم يبيت بالمزدلفة حتى الفجر فيصليه بأذان وإقامة هذا ثابت في حديث جابر في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب ولم يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلة العيدين شيء لأن هناك بعض الناس من متأخر أهل العلم استحبوا أحياء ليلة العيد وهذا الاستحباب باطل لأنه مبني على غير دليل بل القول بهذا الاستحباب بدعة لا أصل لها في شرع الله عز وجل. طيب المشكلة أن هذا المبيت مزدلفة من المسائل التي يتساهل فيها كثير من الحجاج، مع أن جمهور أهل العلم يقولون بأنه واجب أن المبيت مزدلفة واجب، فإذا تركه لزمه دم، يعني لزمه دم جبران. بل ذهب بعض أهل العلم منهم ابن خزيمة. رحمه الله تعالى وغيره ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلف ركن من أركان الحج بمعنى أنه لا يجبر بالدم وأن من تركه فإن حجه باطل وقد فصل بعض أهل العلم في هذا بما لا مزيد عليه فينظر يعني في بعض الكتب مثل زاد المعاد ومثل سبل السلام للصنعاني فقد ذكر من قال بأنه ركن ومن قال بأنه واجب لا ركن قال الإمام الشوكاني ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر يأتي المشعر بمعنى المشعر الحرام بمزدلفة لقول الله سبحانه وتعالى فذكر الله عند المشعر الحرام وهذا أمر والأمر للوجوب كما تقرر في الأصول إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وقال كما في الحديث الصحيح خذوا عني مناسككم فكل ما ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لأنه نسك من مناسك الحج ولم يكن من الأشياء التي اتفق فعلها له صلى الله عليه وسلم فإنه يكون واجبا لهذا الحديث خذوا عني مناسككم طيب المشعر الحرام هو مكان بمزدلفة إما هو مكان الخاص بمزدلفة وإما هو مزدلفة جميعها وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي وقف فيه ثم قال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف كما ذكر في عرفة وكما سيأتي في المنحر كذلك وهنا أيضا هذا الوقوف بالمزدلفة عليه أن يفعل مثل ما فعل بعرفة بمعنى أنه يقف ويستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويكبره ويكبره ويهلله إلى غير ذلك حتى يسفر الصبح جدا يعني حتى قبل إشراق الشمس ولكن حتى يسفر الصبح ثم بعد ذلك عليه أن يدفع من مزدلفة حتى يأتي بطن محسر وهذا قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس عليه أن يدفع من المزدرفة وعليه السكينة كما سبق في المنسك السابق حتى يأتي بطن محسر وبطن محسر هذا سمي محسر لأن فيل أصحاب الفيل الذين كانوا يقصدون إلى البيت الحرام ليهدموا الكعبة المشرفة فيلهم لما وصل إلى هذا الوادي أو هذا المكان حسر بمعنى أعيا وكل ومنه قول الله سبحانه وتعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حسير بمعنى عي وكال وتعب لم يجني شيئا فسمي هكذا بطن محسر ومن السنة أي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرع في هذا الموضع قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه كما وقع في مروره على ديار ثمود وغيرها فإنه تقنع بثوبه وأسرع في السير فنفس الشيء هنا في بطن محسر قال ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم سلوك هذه الطريق وهذا الطريق يعني الطريق الوسطة إلى الجمرة سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات فمن السنة سلوك هذه الطريق الوسطى من يعني من المزدلفة إلى الجمرة جمرة العقبة طيب ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصا فإذا رمى هذه الحصيات السبع قطع التلبية كما هو ثابت في مجموعة من الأحاديث هنا يمكنه ويشرع له أن يقطع التلبية طيب الحصيات التي يرمي بها جمرة العقب جاء في وصفها في بعض الأحاديث أنها مثل حصل الخذف والخذف هذا هذه الكلمة مصدر سمي به اسم يعني مصدر هو في الأصل مصدر ثم سميت به هذه الحجارة لأنه يقال خذف خذفا خذف الحصاطة بمعنى رماها فأخذ منه هذا الاسم فسمي حصل الخذف وحصل الخذف هو حصن صغير بحيث يمكنه أن يرمى بأصب فقط وحص صغير جدا وفي الحقيقة جاءت بعض الروايات عن كيفية الرمي هذه ولكن الحق أنه كل يعني لم ترد يعني شيء يبين ويوضح وضوحًا تامًا كيفية الرمي، فكل رمي جائز. المهم أن يرمي بحصن من هذا النوع، فإن رمى بحصن أكبر منه أجزأه، ولكنه يكون خلاف السمة. من المسائل أيضًا التي يجب أن تذكر هنا هو أنه يجوز للحاج أن يلتقط هذه الحصيات من أي مكان شاء. وذكر هذا شيخ الإسلام النتيم وغيره. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكانا لالتقاط الحصيات، لذلك فلا يشترط كما يفعل بعض الناس في هذا الزمن أن تؤخذ هذه الحصيات من مزدلفة، فتراهم يجمعون هذه الحصيات من مزدلفة ويعني يجمعونها في كيس أو أو صرة أو غير ذلك لكي يرموا بها جمرة العقبة. لا، إن أمكانك أن تأخذها من مزدلفة أو أن تأخذها من منا أو من قريبا من الجمرة أو من أي مكان، فهذا كله لا حرج فيه. قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس هذا مما لا خلاف فيه ولكن قوله إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك هذا والله عالم غير صحيح ذلك أن هذا الاستثناء غير قائم فإنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل لأنها قد وردت هذه الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للضعفة للناس الضعفاء وبالنسبة للنساء رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفيضوا من المزدلفة بعد نصف الليل بمعنى أن لا يبقوا حتى طلوع الشمس أن يفيضوا قبل ذلك فهذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع أنه رخص لهم في ذلك فإنه لم يرخص لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع الشمس بل لا لهم هم كذلك أن يرموها بعد طلوع الشمس ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله هذا هو تقديمه لأهله يعني من النساء وبعض الضعفة وكان فيه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك لأنه كان طفلا قدم أهله وأمرهم لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وهذا حديث أخرجه الترمذي وصححه وصححه ابن حبان كذلك وذكره الحافظ في الفتح وقال عنه وحسنوه يعني قال عنه حديث حسن فعليه قول الإمام الشوكاني والله أعلم مخالف لهذا الحديث الرخصة الموجودة في هذا الرمي هي أنه يجوز في هذا اليوم أن يرمي بعد الزوال ولو إلى الليل، يجوز له أن يرمي بعد الزوال ولو إلى الليل، وإن كان الوقت الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضحى رمى وقت الضحا، ولكن يجوز يعني هذه رخصة أن يرمي المرء بعد الزوال إلى وقت الليل، ودليله هو حديث ابن عباس المشهور الذي فيه أن كثير من الناس جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له إنهم قد أخلوا بشيء من الترتيب من ترتيب مناسك هذا اليوم التي هي رمي الجمرة والنحر والحلق وطواف الإفاظة هذه هي المناسك الأربعة الموجودة في هذا اليوم في يوم النحر فيأتي كل واحد فيسأل قدمت هذا وأخرت هذا إلى آخره فقال لهم لا حرج لا حرج لا حرج كما هو الحديث المشهور وعليه فإن كان الأمر كذلك فيجوز لمن لم يستطع أن يرمي في وقت الضحى أن يقدم المسائل الأخرى بمعنى أن يقدم الحلقة والنحرى وطواف الإفاظة ثم بعد ذلك قبل الليل يمكنه أن يؤدي رمي جمرة العقبة وهذا هو الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ورجحه كذلك ابن حزم رحمه الله في المحلة قال ويحلق رأسه, رأسه أو يقصره إذا رمى المحرم جمرة العقبة كما تقدم فإنه يحل له كل شيء إلا النساء كما ثبت ذلك في الأحاديث وهذا هو الذي يسميه بعض أهل العلم وبعض الفقهاء بالتحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رام جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بمعنى طيبته فهذا يدل على التحلل ويدل عليه كذلك مسألة الحلقة هذه قال يحلقه أو يقصره والحلق أفضل لما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة فهذا يدل على أفضلية الحلق على التقصير مع جواز الأمرين. قلنا إذن قال الإمام الشوكاني فيحل له كل شيء إلا النساء. وهذا قد تقدم شرحه. ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. لأن أفعال يوم النحر كما قدمنا هي أربعة. بهذا الترتيب السنة ترتيبها بهذا الشكل أولا رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك الذبح يعني النحر نحر الهدي سواء كان هدية نسك أو كان هدية جبران وثالثا الحلق أو التقصير ورابعا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة على خلاف التسمي يعني السنة إذن ترتيبها كما سبق ولكن إذا خالف لسبب معين فقدم بعضها على البعض الآخر فإنه يجوز ولا فدية عليه وذلك لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جلس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بمن يوم النحر للناس فما سئل عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج ثم جاءه آخر فقال طفت قبل أن أرمي قال لا حرج قال آخر طفت قبل أن أذبح قال ذبح ولا حرج ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحرت هنا ومنن كلها من حر فهذا هو العمدة في هذا الباب قال الإمام الشوكاني ثم يرجع إلى مينان فيبيت بها ليالية التشريق ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الرجوع وجوب هذا المبيت بمينان إلى وجوب مبيت الحاج بمينان واستذلوا بحديث استئذان العباس بن عبد المطرب أن يبيت بمكة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالية مينان لأجل سقايته فأذن له قالوا والتعبير بالرخصة يفيد أن الأصل أن مقابلها الذي هو أصل عزيمة فقالوا إذن بما أنه عبر بلفظ الرخصة فرخص له أو أذن له أن يبيت بمكة بدل المبيت بميناً فدل هذا على أن المبيت بميناً الذي هو مقابلها عزيمة بمعنى واجب وقال آخرون من أهل العلم بل المبيت بمنن في حد ذاته غير مقصود لذاته وإنما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالمبيت لأجل الأفعال التي تؤدى في أي التشريق التي هي رمي الجمرات الجمرات موجودة بمنان فلأجل رميها يعني لتسهيل هذه المسألة يبيت الحاج في منا. والحق في هذه المسألة هي أن السنة المبيت بمنن والقول بالوجوب لا يبعد ولكن تبقى الرخصة في أن الذي لا يستطيع هذا المبيت أو لا يستطيع المكثب منا لحاجة معينة فتنزل ينزل عليه حديث استئذان العباس بن عود المطالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى فجمرة العقبة هذه أفعال أيام التشريق أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر قال يرمي في كل يوم من أيام التشريق قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين تأخروا في ثلاثة أيام بمعنى أنه مكث ثلاثة أيام يرمي الجمرات يعني ولم يتعجل في يومين مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، وذلك لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورما بعد يوم النحر يعني في سائر أيام التشريق ورما بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس وهذا نسق من المناسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فدل على وجوب هذا الفعل على وجوب رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس ويشترط كذلك في هذا الرمي الترتيب الذي ذكره الإمام الشوكاني الجمرة الدنيا ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة طيب قال ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق يستحب إذن لمن يحج بالناس أن يخطبهم هذه الخطبة خطبتان خطبة يوم النحر وأخرى في وسط أيام التشريق دليل خطبة النحر حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام مسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قالوا أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فشهد. فهذا إذن بالنسبة لخطبة النحر أما بالنسبة لخطبة وسط أيام التشريق فدليله حديث السراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤف ثم كذلك لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي فيه في هذا اليوم هو أوسط أيام التشريق فقال أي يوم هذا فقلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق ثم خطبهم وهذا حديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره ولكن في الحقيقة لم يتأتلي لي لحد الآن أن أتأكد من مدى صحته فتراجع المسألة طيب قال ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر دليل هذا الطواف حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا يعني طاف هو وصحابته هذا هو طاف الزيارة أو طاف الإفاضة كذلك أصرح منه حديث ابن عباس بسند صحيح قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفة والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي إذا فرغنا من المناسك وطفنا يعني بالبيت وثم بالصفة والمرء فقد تم حجنا مفهوم هذا أنه إذا لم نطف هذا الطواف ولم نقم بهذا السعي بين الصفة والمرء فإن الحج لم يتم لذلك قال الجمهور من أهل العلم قالوا بأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وعلى الأقل الوجوب على الأقل الوجوب بل حكى الإمام النووي يص... لا يتم الحج إلا به وعلى الأقل الوجوب. على الأقل الوجوب. بل حكى الإمام النووي الإجماع على أنه ركن. فقال وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. أما السعي الذي هو مذكور في هذا الحديث ذكرنا السعي بين الصفة والمرווה فهذا بالنسبة للمتمتع. بالنسبة للمتمتع فإنه يسعى بين الصفاء والمرو أما من كان قارنا فيكفيه ويجزئه السعي الأول الذي كان قد أداه بعد الطواف الأول وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند مسلم قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت فدل على مشروعية بل وجوب طواف الوداع ووجوب هذا الطواف هو مذهب الجمهور الهدي قال الهدي أفضله البدن ثم البقرة ثم الشه لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والهدي واجب كما ذكرنا على المتمتع والقارن لأن وهو في هذه الحالة هدي أو دام نسك وهو يعني يستحب كما قال بعض العلم يستحب للمفرد كما أن هذا الهدي يجب على من يرتكب شيئا من محظورات الأحرام التي تجب فيها الفدية كما سبق ذكره آنفا ويكون هذا دم جبران يعني تجبر به ذلك النقص الذي نقص من إحرامك قال يعني أفضله البدن ثم البقرة ثم الشأ التحقيق في هذه المسألة أن الأفضلية هي باعتبار ما يكون أنفع للفقراء فما كان أنفعل للفقراء فتكون التضحية به ويكون أفضل من غيره البدن ثم البقرة ثم الشأ قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعين لحديث جابر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بذنة قال ويجوز للمهدي أن يأكل من هديه وذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل بذنة ببضعة بضعة يعني قطعة من لحم لأن أول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ساق من الهدي مئة مئة من البدن أو من النوق فنحر بيده صلى الله عليه وسلم يوما نحر ثلاثاً وستين ثم طلب أو أمر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينحر الباقي يعني السبع والعشرين الباقية نحرها علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك قال أمر من كل بدنة ببضع يعني بقطعة من اللحم فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها وهذا حديث صحيح عند الإمام مسلم لذلك قال كثير من أهل العلم أن الأكل منها سنة يعني من السنة الأكل من الهدي الذي يهديه الحاج في الحج وهذا هو مذهب جمهور أهلين ويركب عليه يركب عليه أن يجوز له أن يركب عليه إذا كان سائق للهدي لحديث جابر عند مسلم أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا بمعنى الذي يسوق الهدي ويحتاج لأن يركب شيئا من هذا الهدي فله أن يفعل ذلك ولا حرج ويندب له إشعاره وتقليده وسيأتي بيانه لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة يعني هذا في أول حجته في بداية الحجة وذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها يعني أشعرها كأنه جرح صغير في صفحة السنام الأيمن من ال من البدن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلي، كأنه علق عليها نعلي. فهذا هو قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ويندب له إشعاره وتقليده، فكأن هذا يعني نوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يفصل هذه هذا الهدي أو هذه النوق التي يقدمها إلى الله عز وجل هديا يفصلها عن غيرها من النوق. فهذه خاصة كأنه يقدمها ويسوقها إلى بيت الله الحرام لكي ينحرها تقربا إلى الله عز وجل. لذلك يعني كأنه يميز عن غيرها بهذا الإشعار وهذا التقليد. وهذا يعني مثله ذكره الإمام بن قيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في الرد على من أنكر هذا الإشعار ومن قال من أهل الرأي والقياس أنه مثلة وأن المثلة منهي عنها إلى غير ذلك وهذا قياس في محل النص وهو غير جائز قال ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم يعني الذي هو جالس في بيته في أهله ويبعث بهدي فلا يحرم عليه شيء يعني لا يكون محرما ببعثه لهذا الهدي لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم طيب فصل العمرة المفردة يحرم لها من الميقات وهذا ذكرناه آنفا فذكرنا أن المواقيت عامة في الحج والعمرة وغير خاصة بالحج ومن كان في مكة خرج إلى الحل دليله هو ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر صديق أمره أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه ذلك أنه كما أسلفنا فإن عائشة رضي الله عنها حاضت فلم تتمكن من أداء مناسك العمرة يعني لم تتمكن من الطواف العمرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها ثم أن تستأنف الحج من جديد يعني تهل بالحج وتؤدي المناسك كلها حتى إذا تطهرت أدت الطواف ولكن عائشة رضي الله عنها يعني كأنها يعني لم يعجبها أن يمضي الناس كلهم بأجرين بأجر العمرة والحج وهي تمضي بأجر الحج وحده فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي العمرة كذلك فعند ذلك أمر عبد عبدالر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم يخرجها إلى التنعيم وهي من الحل ثم يعمرها يعني تعتمر منها. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وهذا مما لا خلافة فيه وهذه هي مناسك العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير ثم تنتهي العمرة وهي مشروعة في جميع السنة طيب هي مشروعة خرج بذلك الإمام الشوهان عن الخلاف في المسألة والخلاف هو هل العمرة واجبة أم سنة وهو خلاف مبسوط في كتب الفقه المهم عندنا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كانت له بعد الهجرة أولها عمرته إلى الحديبية وفيها صد المشركون عن بيت الله الحرام فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وحلوا من إحرامهم ثم رجعوا إلى المدينة يعني لم يتمكنوا من أداء هذه العمرة كاملة فهذه العمرة الأولى وكانت سنة ست للهجرة العمرة الثانية هي العمرة التي كانت في العام القابل يعني في سنة سبع للهجرة فيها وتسمى عمرة القضاء كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته قضوا بذلك عمرة الحديبية فجاءوا فدخلوا إلى المكة ومكثوا بها ثلاثة أيام وخرج المشركون منها حتى أدى المسلمون مناسك عمرتهم ثم بعد ذلك راجعوا إلى المدينة. ثم العمرة الثالثة هي العمرة التي قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته، لأنه كما ثبت وكما ذكرنا آنفا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته سائقا للهدي قارنا قارنا بين عمرة وحج. فهذه العمرة الثالثة والعمرة الرابعة هي عمرته من الجعرانة هي عمرته من الجرعانة، وذلك أنه لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة اعتمر من الجعرانة عندما كان داخلا إلى مكة فهذه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت كلها في أشهر الحج وهذا مخالفة منه صلى الله عليه وسلم لهدي المشركين لأن المشركين كانوا, يقولون كانوا يقرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون إنها من أفجر الفجور من أفجر الفجور أداء العمرة في أشهر الحج فرسول الله صلى الله عليه وسلم محافظة منه على هذا الأصل العظيم الذي هو أصل مخالفة المشركين في هدهم اعتمر عمره كلها في أشهر الحج وهذا لا ينفي بطبيعة الحال فعله لها في أشهر الحج يعني في, في ذن القاعدة كما ورد بذلك الخبر لا ينفي أن ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة لذلك وإن كان رسول الله قد فعلها في أشهر الحج هذه فإنه قد ثبت من سنته القولية أنه صلى الله عليه وسلم قال بأن عمرة في رمضان تعدل حجة وقوله هنا تعدل حجة بمعنى تعدلها في الثواب والأجر لا بمعنى أنها تجزئه عن حجة الإسلام فهذا مما لا خلاف فيه بمعنى أنها لا تسقط عن حجة الإسلام وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونكون قد انتهينا من كتاب الحج وبعده كتاب النكاح في عتام فهمش. وش هو من من أهل مكة أم ماذا؟ ما أدري. ما أدري. أنا الذي أعلم أن هناك من يحتال على الشرع، بمعنى أنه يهل مفردا يهل بالإفراد، ثم بعد ذلك لما ينتهي من الحج. يخرجوا ويعتمر يخرجوا إلى الحل ثم يعتمروا من الحل وهذا احتيال لما لما يهلوا بالإفراد لأن المفرد لا يلزمه هذه وهذا احتيال على الشرع لأن لأنه كما وثابت في يعني لا يجوز إدخال عمرة على الحج وهذا أصلا ليس إدخال العمرة على الحج ولا ينوي بذلك القران بل وينوي بذلك فقط يعني يريد أن يجمع أجر العمرة وأجر الحج وهو مفرد ولازم يلزموه هذه ولكن هذا احتيل على الشرع وهو باطل لا شك في ذلك هذا الذي اعلم أن غيره فلا ادل هذا العمل يعني قد يكون يعني هذا صاحب يكون, نعم. يكون هو حج... ما سواء ل... يعني أو لا... نعم آ... نعم نعم. نعم لكن نوك التاليك يتحلم او <تصفيق> أيام. <تصفيق> نعم هي الأصل أول بعدها هذه المسألة العمر المكية هذه فيها كلام طويل يعني حتى هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني أنا ما أردت أن أدخل في الخلاف فقلت يعني قال الشوكاني كذا ودليله كذا فهل فعلا يعني من كان في مكة وأراض ال الاحرام بالعمرة يخرج إلى الحل يجب عليه أن يخرج إلى الحل أم يجوز له أن يفعل هذا فالله اعلم يعني مسألة فيها خلاف وببساطه انا ما أدري ما أدري أصلها يعني ما نعم خلاص لا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج للحاجة من كان عنده سبب وإلا في هذا الترتيب يعني ما عندك سبب ما عندك حتى شيء حاجة حتى شيء ضرورة على أي شيء تؤدي أهلتي أهلتي أهلتي. نعم هذا هو الأصل وهذا هذا الترتيب ولكن قوله لا حرج معناه أنه يجوز للحاجة لا حرج حتى الصيغة لا حرج حتى الصيغة تفيد أنه يعني أن هذا هو الأصل وحتى سؤال الناس إياه معناه أنهم نفهم من فعله وكذا أن هذا الترتيب لازم كل شيء إلا النساء يعني بأن الدليل نعم والحل لا هناك ادله أنا ما ذكرتش الدليل يحل له كل شيء إلا النساء لكن تدلي نعم نعم أنا ما أ... ما نذكرش الاديله كلها أحاديث الطوال كثيره جدا نعم فأي ايام نعم هي ليست ركنه لحاج نعم تجوا كامله بخصوص هو هذا تذكرت قلت لحم العام العام هذا من ولا رمي الجمرة. شيء لأن أصله هو هذا، أصله ر الشيطان. أصله إشنو أصل رمي الجمرة؟ هو إبراهيم وإسماعيل قصة مجمع إبراهيم وإسماعيل لما يأتي جاء عندو الشيطان وضربوه بحجارات وكذا. في القصة مش فاهم؟ إش لك؟ يعني مشي ر مشي جمرة العقاب؟ الجمرات تجي الأيام تشريق. يعني واش قلتي واش تجبر نعم هذوضه واش هو نعم ده ده نعم. في قد... لكت... النومي... في نعم في مسألة آ... آ... مسألة أن طواف الافاضه ركن ولذلك لم أجزم بأنه ركن أبو الطيب هذا أبو الطيب صديق خان أنكر هذا في كلام يعني له قوي جدا قال يعني هذا نحن الذي يريد أن يجتهد وكذا فلا يعني لا تغره دعا والإجماع وكذا إلى غير ذلك ولكن ما أدري <تصفيق> نعم نعم اتفاقات من رشد وكذا <تصفيق> ولكن يعني هو حتى إن لم يكن إجماع فهو مثب الجماهير مثب الجماهير ثم يشهد له هذا يعني وجدته عند الشيخ الألبني يعني مفهوم قوي قال فقد تم حجنا وعلينا الهدي فمفهومه فعلا أنه إن لم يفعل هذه المساعدة لم يتم حجه فأقل ما فيه الوجوب نعم صحيح لذلك شوف لذلك أبو الطيب هذا الصدق خان رحمه الله تعالى وتبع على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله قالوا ليس من أفعال الحج شيء يكون ركنا إلا عرفه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عارفة أما ما عداه فليس هناك من دليل على ركنيته ولكن نعم نعم نعم يعني دبعة هج الحج دبطة المناسك هكذا عرفنا المناسك أما مسألة ما هو ركن وما هو واجب من صعب جدا أن نرجع فيها شيء أخر. سألت عارف أبو اللي نقول لكم هي ركن لأنه لا خلاف فيها. أما المبيت مو مزدلفة الكلام فيها طبعا. حتى ابن القيم سبحان الله حتى الأئمة الفطاحين ما تيجش حشر في المساج. عرض الخلاف قال لك ها دليل من قال بوجوبه وهذا دليل من قال بروكنيته ثم خلاك هكذا يعني سألت ما أدري. ونفس الشيء بالنسبة للطوف الأيفادة. يعني <تصفيق> أغلب الناس كذا. يعني حتى يعني يستأنس هنا بقول الجمهور صحيح. يستأنس بقول الجمهور لا شك فقول الجمهور فعلا أن نطلب الإفادة في ذلك يعني عندك يومين أو لا ثلاثة أيام لو غيرتين فهذه أيام تشريق مم. مم. إما تبقى ترمي ثلاثة أيام أو ترمي غير يومين مم. مم. فلا يسمع عليه الأولى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. وأما بالآية ففيها يعني تسوية بين الأمرين فمن تعجل في يومٍ فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن يتقى من يكلم جائز ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الثلاثة هي تلت أيام يحضش ناشل تاش تلت بعد يوم واحد ليفتح طوف الوداع أيضا ما أدري واش يجعل الله أصلاح السبيل في المسألة هو الأدلة التي فيه الوجوب ولكن هذا عذر قاهر يعني في الباب ما أدري, ما أدري. لا وطعف الإفادة عندك مجاعة لك لوقت طاف الإفادة يكون يوم مسقطيرة برطنة برطاتنا ما أعرفش لأن منع إيش كيف عادت أم هذا هو مشكلة الوقت من بعد حتى طاف طالخطرها ثم جاء يبغى ينزل عمرها طمرتها عاد رجعوا القدة بركنيتها ما أعرفش أمير الحج لا لا أمير الحج كله الحج كله تاكلتي تكون ولا دابا معرفتش قلتي طاع لا دابا شوف لا لا لا دائما شتي يعني في الا واحد لا لا خطبه واحدة هو الاجتماع تدير خطبة يوم النحر تديره تديره <تصفيق> <تصفيق> لان دائما في كتب التاريخ شوف متى تاريخ اختبره كذا تجد حوادث السنة كذا كذا في الخردية السنة وحجب الناس هذه السنة فلان دائما واحد الأمير ذي الحجتي يكون معرفة هم <تصفيق> <تصفيق> إما هم أنفسهم التي ينوب شي واحد منها. شوف حتى الخطبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت يعني هذا يشوف فتح يعني كما جاء في الرواية فتح الله سبحانه وتعالى أذان الناس حتى يعني الناس في رحالهم في منان وكذا وناس بعاد وسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الله عظمة جون الناس عشرات الآلاف وكذا. يعني و يعني وضع في قواعد الإسلام وضع فيها أمور الجاهلية كلها من نعاراتها وثار شوفوا وتي خطو بل الأعراب وتي الناس العرب متفرقين وضع فيها جميع دكش اللي اللي العرب اللي هو وضع فيها نعرات والفارات وكذا دماء الجاهلية ووضع ريبة الجاهلية وبتبدأ بنفسه قولي زوجي لما تقولون ما لا تفعلون ثم استوصى الناس بالنساء وضح لهم سائل النساء ثم قال لهم أعطهم القائد الجامعة رب تركت فيكم كأنه ينعى إليهم نفسه صلى الله عليه وسلم رك تركت فيكم ما لن تضلوا إلي التمسكتو به ليه هو كتاب الله إلي الله سنتي إلي الله نعم نعم كتاب الله سنتي نعم لا حجة نفوره عمره واشه لقد سلو عمره لا واجبة ما هو المفرد ما أدرينا الإفراد سنتي ما عندهش دليل من الشغال إفراد دليله هو فعل القلفاء الراشيد فقط وهم كانوا تأويلين في ذلك علش عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال علش قال لهم يعني أفراده هو أمر بعض الناس من الإفراد. قال لهم تأول قال لهم أنا مر يعني فيما معنى مر بغيش الناس نشوف هكذا الرجال معرسين بنسائهم بين الأراك يعني تحت تحت الشجر وكذا يعني محلين حلالا هذا تأول منه أما ما هو في الشارع كان القرام كان تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا ساق الهدي وكان قارنا ونادي ما على سوقه لغادي قال لو استقبلت من أمره ما لما سقلوا الهدي ولا جعلته عمره وأمر صحابته بفسخ العمر إلى الحج بمعنى أن يتمتعه ففي الإفراط في هذا كله لذلك مذهب ابن عباس عدم وجوز الإفراط وهو مذهب ابن حزم وقال ابن القيم وفي جوازه نظر أنا مو بغشي إصدم يعني الجمهور لأن الجمهور يقولون بجواز الأفراد يعني ما أدري إيش نون آه مش كيد هارسوننا إيش نقضت وده بكنش حالات اللي هو سهل فيهم يعني مثلاً لحاطة المرأة في في قدومها يعني في في العمر دي. صحيح ترفض عمرتها وتستأنف حجا فقط هذا ما فيش مشكلة طيب لحظت هي في أيام الحج تؤدي المناسك كلها إلا الطواف الطواف تتقضيه من بعد في أي وقت الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين